الولدان لا يستطيعون حيلتهم ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوًا غفورا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 إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا